لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوم إليك اللهم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 بل مكروبين عن المدينين واشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وامحمهم وعافهم واحف عنهم وأكرم نزلهم ودخلهم واغسلهم بالماء والثلج والباد ونقهم من الظنوب والخطايا كما يؤقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحتنا اللهم نا في القبور واعمنا يوم العرق والنشور يا عزيز يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ديما وجللها واولها واخرها وعلى أنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالبين اللهم لنا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 اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا رفضت ولا همما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا طغيت ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لطولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمننا في ألطاننا اللهم من أرادنا وملادنا والمسلمين بسوء فاشله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا قوي يا عزيز اللهم لا اله الا الحط اللهم لا اله اللهم اعد المسجد الاقصى لرحابه المسلمين وافطن فيه صلاه قبل الممات يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نمصي فلا أن عليك أنت كما أزليت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين